وَإِن كُلُّ الَّمَّا جَمِيعُ الَّذينَ مُحْضَرُونَ وَآيَةُ الَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتَةُ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَ مِنْهَا حَبْنٌ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن 117. نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 118. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا 114. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 115. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وَالشَّمْسُ هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير اللعزيز العليم والقمر قد ضرناه منازل حتى عادك الرجون القديم للشمس يا بغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار 111. وكل في فلك يسبحون 112. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 113. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون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 112. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين